إلى أنام اليديه وقدميه فيحاول جاهدا في هذه اللحظات في لحظات السكرات والكربات أن يحرك شفتيه بكلمة التوحيد فيشعر أن الشفتك كالجبل لا يريد أن يتزحزح إلا لمن يصر الله عليه النطق بلا إله إلا الله فإذا أفاق في لحظة صحوة بين السكرات والكربات ووعى من حوله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 بلغت الفلك وَأَن تنفينا اذ تنظرون ونحن اقرب اليك منكم ولكن لا تبصرون فلولا مجينين ترجعونها ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين روح وريحان وجنة العيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إِنَّ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الظَّالِمِينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُ حَفْقُ الْيَقِينِ فاسبح باسم ربك العظيم سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب الجبابرة سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب الجبابرة سبحانك يا من أنهيت بالموت آمال الحكام والقياصرة سبحانك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 التنعم في الوان الطعام والشراب الى التمرغ في الوان الوحل والتراب. فسبح باسم ربك العظيم. كلا اذا بلغت التراق من راب يا قيل من راق. كلا اذا بلوة التراق يا قيل من راق. وظن انه الفراق التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ويفتح سجلك يا غافل ويفتح سجلك يا لاهي ويفتح سجلك يا عاصي ويفتح سجلك أيها الظالم وإذا به فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى أي عبد كم يراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت ناسية أنسيت لقاء الله واللحدة والثرة ويوما عبوسا تشيه فيه النواصية لو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى لو أن المرأة لم يلبس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 ويثنى نعيمها وتبق الذنوب والمعاصي كما هي